بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أليه وأصحاب أجمعين رحمد الله سبحانه وتعالى أنهيأ لنا هذا هذه المناسبة لنجتمع فيها معكم في بيت من بيوت الله نتذاكر فيها بعد أحكام دين الله في شهر من أعظم الشهور عند الله فنسأل الله سبحانه أن يقبال منا جميعا وأن ينفعل بما نعلم ونتعلم والمقرر إن شاء الله في هذه المجالس هو متن من متون المالكية ومتن الشيخ البشار سمأه أسهال المسالك في نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمامي مالك قلت إن من منني الله سبحانه على عباده أن يجمعهم في بيت من بيوته ليتفقه في دينه كلكم يعلموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والفقه في أحكام الصيام هذا من الفقه في الدين ولسيما ونحن محتاجون لهذا مفروض أن مثل هذه الدورات تكون قبل بدء رمضان يعني في نسف الثاني من شعبان لكن ما لا يؤخذ كله لا يترك كله وينبغي أن تعلموا أن المغرب عموما يعني الحوابر الكبرى في المغرب الرباط سلاء مراكوشفاس طنجة تطوان الحوادر الكبرى هذه كانت لا تخلو من مجالس العلم وعندما نقول مجالس العلم لا نقول مجالس الوعظ مجالس الوعظ لها قدرها لها دورها لها أهميتها في تلقيق القلوب وإدماع العيون ولكن لا ينبث أن تكون كل المجالس المعقودة في المساجد مجالس الوعظ متى يتعلم الناس إذن؟ الأحكام وقد قال سيد عبد الله بن نور رحمة الله عليه يعني لما ذكر أحوال المدن المغرب في كثرة مجال إسرائيل وطبعا أكثر مجال إسرائيل كانت تكون عادة في فاس يعني في القرويين ثم يعني في فاس أو في مراكوش على تنافس بين بن يوسف والقرويين قال عبد بن نور رحمة الله عليه قد كان عوام مفاس أذكار لأبواب الفقه من بعض علماء غيرها أذكارا لأبواب الفقه ليس لأحكام الفقه ولكن يعرفون أن المعاملات فيها اتجاه البيوع والقراض والسلام والمزارعة والمغارضة إلى آخره لماذا؟ لكثرته ما كان الناس يحضرون المجالس المعقودة لأحكام الفقه وقد ذكرت مرة في مجلس الموطة أن المدينة في عهد مالك لم يكن فيها شيء للاستذكار طول العلم إلا مجالس الفقه يحيى ابن يحيى الذي مش هو يروي الموطع ويروي, ويروي الفقه عن إمام مالك لما كان قادما إليه من الأندلس ركبا معهم في السفينة إنسان من ليبيا أو من تونس قال فكنا لا ينزل منزلا إلا وعظنا وحدثنا هذه المواعظ إلا وعظنا وحدثنا وكان يعجبهم ذلك حتى أتوا المدينة قال فرام الرجل أن يصنع بهم كما كان يصنع بنا وقف في السماط عم سوق وشرع يعظى الناس ويذكرهم فلم يلتفت إليه الرجال تعجبه وشرع الصبية يحسبونه بالحجارة سكت قال فتعجلنا من ذلك يحبني حياتي وليسني يعب ويقذاف بالحجارة ويله الرجال عنه فلما نقل إمام مالكا وجلسوا إليه قال يحيا كان أول شيء سأذنه عنه ما رأيناه من الرجال أو من يصنعون بذلك الذي كان معنا فقال مالك أحسن الرجال إذ له عنه لماذا الدوش به أحسنوا وأحسن الصبية إذ ردوا عليه باطلة سمع باطلة فقال يحيى فيا عبد الله فعن أي شيء كان يهتدي عن المضى قال عالفقه والفقه من ينسلك المواعي والفقه من ينسلك إلى الشعر والفقه من ينسلك الى العربيه الفقه من ينسلك إلى باقي العلوم مفهوم نحن طبعا لا نقدر ان نقول مثل ما قال مالك نحن لسنا مالكا فنقول مثل قوله يعني لكن الهواء يعني صار, صار هو العلامة الطاغية في المساجد وقلت دروس العلم دروس الفقه يعني الفقه فقه أحكام الصيام فقه أحكام الحج لمن أراد أن إذا بقي الحج فقه أحكام العمراء فقه أحكام الزكا فقه أحكام المواريد يعني من المستغرب أن حي مثل المنزاء أو حي مثل يوسفية أو حي مثل سل جديد حي كبير جدا لا تعرف لا يعرف لا يعرف أحد أن يقسم فيه فريضا هذه القضية ما نستعب وعظ ونحن جهل ما لا نعذر بجهله من أحكام دينا يعني ودد أن تعقاد دوره لعلنا إن شاء الله نعقدها في يوم ما دوره في احكام الطلاق هي مصيبة هذه لا أكاد أتحدث يوماً في مجلس عن مسائل الطلق إلا أتيني بعدها إنسان يقولي فعلت كذا وكذا فعلت كذا وكذا شيء مصيبات يجيب يحطى لك على رأسك لا يكون لماذا؟ لعدم ال تفقي الناس فيما لا يؤذرون بجاله أنا كنت تنضحك معها وطلقتها أنا كنت تنهرها وطلقتها أنا كنت تنهرها وطلقتها أنا كنت تخضبها وكنت تفاعلها فأمور على كل حال هذه مقدمة لتفهموا أن مثل هذه المجالس مجالس تعلم الأحكام هي مجالس مهمة جدا طبعا نحن بلد مالكي فلا مناصلنا أن نتعلم الفقر على الطريقة التي وجدنا عليها أهل بلدنا مع ذكر بعض مدارك الذي التي بنوا عليها لأن لا يسرع سيء الظن بسوء الظن إلى الفقر. وهذا المتن صاحبه الشيخ محمد البشاش هي هذه الفيه في الفقه انه الدوره مقرره في فقه الصيام والا فهي ألفية. ذكر في ذكر مقدم في مقدمتها بابا من ابواب الاعتقاد على طريقه الاشاعره ثم ذكر بعد ذلك ابواب الفقه من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وحج ثم تحدث عن أحكام الجهاد وهو الوسطة بين العبادة وأحكام المعاملات ثم بعد ذلك تحدث عن أحكام المعاملات من بيوع ومشاكلة أو من أنكيحة ومشاكلة ثم تحدث بعد ذلك عن الباب القضاء والشهادة ثم تحدث عن الحدود والتعزيرات ثم ختم بباب كان المالكية أول من طرقه وهو باب الآداب أو أيها الطالب للعلم أيها الطالب للفقه أيها المتفقه فعرفت الأحكام يجب عليك أن تتحلى بآداب تناسب حامل هذه الأحكام وعارفها وحفظها وهذه الألفية تقع في قريب من في أكثر من ألف ومائة وثمائين بيتا وهي غير مشهورة عندنا في هذه البلاد عامة المالكية في الغرب الإسلامي إنما يبدأون الفقهامي بن عاشر ثم من الرسالة ثم من مختصر شيخ خليل هذا هو المراحل المعروفة عندنا في الغار الإسلامي المالكية في مصر المالكية في العراق المالكية في الإمارات في الكويت في, في السعودية على قلة يعني في تلك البلاد لا يسلكون السبيل نفسها ولكن هذا, هذا هو سبب أنا أحد من أدخل هذا المثل شهره في هذه البلاد وقد درسناه لطلبتي في الجامعة لن ندرسه كاملا طبعا لكن بعض العلماء كان يعرفه وأذكر منهم العلامة سيد محمد بن مهدين علاوي رحمة الله عليه كان يعرفه وأذكر منهم العلامة مولي أحمد أبا عبيدة حفظه الله يعرفه على كل حال بعض الفقهاء يعرفه على قلتي واخترناه قلت لكم لأنه رجز نظم يسهل عليكم حفظه ثم هو حيانا كأنه ينظم لكم مختصر خليل والطلبين يفرحون عندما يحفظون شيئا يرون أنه مما ينتهي إليه أعطيكم مثلا قال شيخ خليل وأسقطوا الصلاة وأسقطوا الصلاة وأسقطوه طبعا يقول الشيخ ليل تمشي لي البشار و... وأسقطت صلاة وقضاء وقضاؤها بعدم ماء وصعيد والبشار نظر ما يقول وأسقطوا الصلاة والقضاء عن عادي من صعيده الماء الشيخ ليل رحمه الله يقول وفي في, في ذكر الطاهرات والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل المذير إلى آخره. هذا البشار يقول وكل حي طاهر وينحقول عبوه وخطه وعرقوه الى اخره فلذلك اخترنا لكم هذا المتن ثم هو يحوي كثيرا مما اهمله ابن عاشر لان ابن عاشر رحمه الله على اهميته في الفقه انما عقده الامي وبعده فلعون من الله المجيد في نظم ابيات للامي تفيب فعجب من زمانه المتفقهات ولا يحفظون ما اعده الاميين وأنا لم أجد ترجمة لهذا الرجل هذا الشيخ محمد بشار لن أجد ترجمه له فمن ظفر بترجمه له فال فل... يعني لي عليها اكون له من الشاكرين وانا عل... كنت اظن ما كنت سألت عنه الشيخ محمد سالم الددود رحمة الله عليه فقال اهنه مكيا أو سودانيا ما هو مصري وهكذا قال أظن وهو أيضا لا يعرف له ترجمة فالمسألة ملقاة إليكم باب الصوم إذا سئلتم عن تعريف الباب هذا تقولون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طيب الباب قالوا هو في اللغة هو فرجتن في ساتير فرجتن أنها قضية الباب الآن الباب يعني يطلب تعريف الواضح تعريف البين الباب الباب لكن إذا مرة ما كثنان مع الطلبة ما يزيد على ربع ساعة نحاول تعريف الباب الباب نريد تعريفا لا يريد عليه إيراد وفتح. هو بناء وكذا وكذا ولكن أصحابكم ممن أجاب أخوانكم من أجاب, أجاب هناك ومن حضر ذلك المجلس فأفسد علينا الربع ساعات كنا بحكوا في الأشواء فرجة في ساتر فرجة كل فرجة في ساتر يتوصل بها من خارج إلى داخل ويتوصل بها من داخل إلى خارج كل هذا يسمى بابا فرجة في ساتر ويسمى هو في الاصطلاح اسم لجملة من مسائل العلم يراد جمعها وترتيبها الباب يلغزون فيه بعض الناس يلغز يعطي لغزا يقول فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء فما شيء حقيقته مجاز تبتعرفون إلى الحقيقة في مقابل المجاز ها وش وضح هذا الحقيقة المجاز فما شيء حقيقته مجاز كيف يكون حقيقته مجاز مجاز لأنه يجاز له فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء لبعض م? باب أول الكلمة وآخرها حرف باب ثلاثي وفيه حرف مد با له الإعراب حقا والبناء هذا إذا من أن تصور لكلمة إما أن تكون معربة أو تكون ابنية هل تعرفون كلمة هي في أي واحد معربة ابنية ما, ما معنى معربة تقبلوا يعني تغير آخرها لاختلاف العوامل جاء رجل رأيت رجلا مررت برجل إذا الرجل مهرب رأيت جاء الذي أكرمني الذي أكرمني رأيت الذي أكرمني مررت بالذي أكرمني تبدأ الذي إذا الذي فإذا كلمة إما إن, أن تكون المعرابة لا يمكن أن تكون المعرابة وبنية في أي واحد هو يقول أنه الإعراب حقاً والبناء لا. لأنه تقول باباً باباً باب باب. والبناء لأنه يبنى في الحيطان الألغاز هو كل حال الألغاز النحوية والألغاز الصرفية الألغاز اللغوي والألغاز الفقهية لكن الفقهاء يذكرونها ليرون النبهة وال والاخرين الصوم باب الصوم الصوم في اللغة الامساك. الكف عن الشيء هو الصوم يقول تقول عرب صامة الريح إذا إذا سكرت إذا كفت عن الهبوب ويقولون صامة الشمس كيف صامة الشمس لا إذا إذا إذا إحنا قلنا إن الصوم الإنساك الصوم هو الكف صومة الشمس إذا كفت عن مرة عن الدورة إذا تقوم الساعة ممكن تكف الشمس عن الإشرار إذا كفت عن المسير تعرفون أن الشمس إذا طلعت سارت جهة الغروب ولكن في وقت من الأوقات تتوسط كبير السماء يتقف هذا هو إيش. ثم تزول زال. زالت عن كبير السماء ف... ف... ف... عند توسطها كبير السماء عند وقوفها تقول عرب صامتي الشمس قال ن... نبغذبيني خيل صيام وخيل غير صائمتي تحت العجاج وأخرى تعلق اللجوم خير صيام معنى ممسكة من عن ماذا عن العدو أو أو وعن الصغير المنوى لي يمشك هو قال خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج العجاج العجاجة, العجاجة. العجاجة. تحت العزازي واخرى تعلو كل نجومه وقر ربنا سبحانه ها انني نذرت للرحمن صوما صوما ان امساكا عن اي الكلام ما الدليل على ان المقصود هنا امساك عن الكلام انا لن قالت اني نذرت للرحمن صوما اي امساك عن الكلام فلن اكلم هذا هو الصوم في اللغه والصوم في الإستلاحة ما هو؟ هذا ما معروف هذا شيء أنا عن الأشياء المعروفة الصوم في الإستلاحة ما هو وإمساس عن, عن شهوتي البطن والفرج مين؟ من طرق الفجر أما لو قد تتلع على الشمسراء في من طلوع الفجر الى غروب الشمس بنيه الامتثال بنيه الامتثال اذا الصوم في الاصطلاح هو الامساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الى غروب الشمس ها الامتثال والصوم هذا كان واجبا يا ايها الذين امنوا كتب كما كتب على من قبلكم معناه انه كان مفروضا على تقدمنا لكن من المقصود من قبلكم خلاف بين المفسرين يقول من ادم كتب على ذريه ادم كلها ومن يقول المقصود بكتب عليكم كما كتب قبلكم كتب الصيام كما كتب على الذين من قبلكم, من من من قبلكم؟ من من من من الذين قبلناهم ومن يقول يهود والنصارى وكيفاش غادي تكتب عليكم الصيام كما كتب على قبلكم يعني هذي أيش؟ هذي هي كيف اش ما هي كيف فيه حرف تشبيه عندما نقول هذه حرف تشبيه معناه يقتضي ذلك وجودا وجود يقتضي ذلك ووجود مشبه ومشبه به ووجه شبه اركان اركان التشبيه مشبه ومشبه به وآدات شبهين وآدات شبهين ومشبه نقول مثلا فلان كالأسد فلان ما هو مشبه الأسد الكيف أداة شبه وجه الشبه يا الله نحن <تصفيق> نعرف أن الأسد يشبه به من أجل شيئين للشجاعة وهو الكثير ولبخر الفم وهو القليل الأسد فمه ذو رائحة منتنة إذا ابتلت بمن كان أبخر الفم أيضا جاز لك أن تشبهه بالأسد فكتب عليكم الصيام كما كتب على ذيام قبلكم أما المشبه؟ العلل ما المشبه صيامون هو المشبه ما المشبه به صيام من قبلنا ما أداة تشبيه الكاف. وما وجه الشبه طيب هذه وجه... وجه الشبه بين صيامنا وصيامنا من قبلنا على الثانية وفي خلاف بيننا من من يقول وجه الشبه هو آس الفرد نحن فرض علينا وهم فرض عليهم وإلا شحاجة خرمة الشباب معلنا شباب شحاجة خرمة ومنهم من يقول لا الشبه في أصل الفرد وفي مقبار الماسون وفي زماني معنى هذا؟ معنى أن اليهود والنصارى أيضا فرض عليهم إلى سياس رامضان كُتِبَ عليكم الصيام أي صيام رمضان كما كُتِبَ عليكم قبلكم صيام رمضان ولكن هل يصموناه الآن لا. إنتم لا تتعرفوا أن اليهوتي يصموا أشي يصموا سبتوا سبت واحد في العامية أثبتوا شابت والنصار يراش عندهم لا لحد هذا كنت يمشيوا الكنيسة أشي يصموا لا عن... عندهم صيام خمسين ويوة في العام الفصل الرابع هذا هو ما عندهم شهر فكيف قالوا كان في اصل فرض على اليهود رمضان فبدلو وقالوا صوموا روح في السنه وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من في الفراعنه وهذا ايضا يكذبهم فيه العلماء لان, لأن, لأن هذا اليوم كان معروفهم عند العاضي كانت تسومه العالم في جاهلية كانوا عروفا والنصارى هؤلاء ايضا لما فرد عليهم رمضان كنت يجيون بحل نحن بيبقى. في الصيف في شتاف في شهر تمنيه شهر سبعان نهار طويل نهار سخون فماذا سنعوا قالوا نقدش عليه فأعراضوا أن يحولوه إلى فصل لطيف يعني الآن سيخرجوا من السنة القمرية سيقوم بردول السنة الشمسية تصموا مارس أي يبقوا يصموا مارس مارس مع مارس سيأتي في الصيف ولكن لما غيروا قالوا نزيد فيه كثارة لما سنعلم التغيير فزاد فيه عشر من اللول وعشر من الخير فصارع عندهم خمسين يوما لا يكون لحظة فلن تصموا لخمسين يوم لخمسين يوم لخمسين يوم لخمسين سوئة ولكن نحن نقول لكم فقط وبينوا لكم حتى إذا تسائلتم ما هو هيتش بي بين صيامنا وصيام من تقدمنا. تعرفون. واجب بقرآن والسنة والإجمع قال ربنا كتب عليكم الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات منه الهدى والفقه فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور عندكم بني الإسلام على خمس ومن هذه الخمس صوم رمضان والإجماع قد أجمعت الأمة على أن صيامه واجب لماذا الفقهاء عندما يأتون إلى مسألة وقع الإجماع عليها يذكرونه لماذا لين ينكره منكر لأن الإنسان قد ينكر مسألة فيها خلاف لأن بعض علماء الأمة يقولون ليس بواجبة لكن إذا أنكر وجوب شيء الناس على وجوبه هذا العلماء يقول إذا أنكر ذلك جحدله فهو كافر وإذا أنكره تكاسلا فهو يعني في أحسان أحواله من فساقة المسلمين هذا من أحسان وطبعا في, جميع اللي... في الصورة جميعا يصير حكمه قبائيا يعني ينقال إلى القباء من يقتلى ردة أو يقتلى حدا والذي يحكم بذلك هو القادي القادي المسلمين الحكم بأن رمضان والي يتوقف على ماذا متى يحكم بوجوبه صوم رمضان بدخوله لابد أن يدخل رمضان ليحكم بأنه وجب صومه وكيف يعرف دخول رمضان قال النظم رحمه الله يثبت شهر الصوم باستكبال شعبان أو برؤية الهلال بدأ بذكر ما يثبت به دخول الشهر لماذا؟ لأن كل الأحكام تأتي بعد دخول الشهر بأي شيء يدخل الشهر هم يقولون بأمرين بأمرين إجمالا وبثلاثة انتصيلا يثبت شهر الصوم يثبت شهر الصوم يعني ثبوتا شرعيا باستكمال شعبان هذه هي المسألة الأولى التي يثبت بها دخول شهر الصيام أن يكمل أن تكتمل عدة شعبان ثلاثين يوما فإذا اكتملت عدة شعبان ثلاثين يوما حكم الشرع بدخولي شهر رمضان لانه ليس شهر من الاشهره القمريه ها ايش تكون دوره الفصل الرابع وتكونوا فطرين الفقه الفقه عرفتوا ما هو في العربيه الفهم الفهم على كل حال يعني اذا انت آلة ثم تطلع عندك لا يوجد فقه لا يوجد فقه ما الذي نقول له قلنا إذا, استك... إذا شعبان اكتملت عدته دخل حكم الشرع بدخول رمضان لماذا؟ لأنه ليس شهرون من أشواء قمرية يتعدى ثلاثين يومين وقد قال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأخطروا لرؤيته فإذا غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين الحديث بالصحيح إذن وجه الشهي أكملوا عدة ثلاثين هذا الشيء الأول الذي يحكم, يحكم بسببه بدخول الشهر يكمل شهر الصوم باستكمال شعبان يثبت شهر الصوم شهر الصوم لا لا يثبوت شهر الصومي ماشي صوم الشهري دعوني تكون صوم الشهري لا لا صوم الشهري يثبت بصيامه ماشي يدخل شعبان آه اذا دخل شعبان وعلى كل حال هذا يجوز بتقدير ولكن الأولاء أن يقال يثبوت شهر الصومي أن يحكاموا بدخول شهر الصوم باستكمال شعبان او برؤية اليلال هذه هي مسألة الثانية أو يثبت شهر الصوم باستكمال شعبانا او برؤية الهلال هذه المسألة الثانية إذا رؤية الهلال حكم الشرع بدخول شهر رمضان و... ترون أن القاد برؤية الهلال معنى هذا أن المعتبر هو الرؤية البصرية لا الحساب الفلكي وهذه مسألة قديمة عند الفقاعة هل نحكم بدخول الشهر شهر الصوم إذا أثبت الحساب الفلكي أن اليوم الفلانية هو أول يومي من شهر رمضان هو قال برؤيته برؤيته وقد أجاز بعض العلماء العمل بالحساب الفلكي بشروط على كل حال نحن لا نخفض بكم فيه هذه البنيات نكتفي بقطف بما قال نظيم ولكن هذه الرؤية من يراها؟ قال هو إما بعد ليني أو استفادتي جماعة لم يكذبوا في عالك إذن الآن عندما قد تطالعون في كتب الفقه أن الأسباب التي يحكم الشرع بها بدخول رمضان ثلاثة ما هي الثلاثة؟ استكمال شعبان رؤية عدلين للاستفادة وقد تقرأون أنهم يفعلون بشيئين ما هما رؤية الهلال استكمال شعبان أو رؤية الهلال والرؤية تحصل من عدليني أو من أو من الاستفاداء من جماعة قال إما بعدليني العدلين هي تثمية عدل ما هو يكتب كيف الجواج ما هو العدل؟ قالوا العدل حر المسلمون قد كلفا وعنه وصح الفسقي والحجر انتفى ولم يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر هذا العدل ينبغي أن يفرق الطلبة بين العدل عند الفقهاء والعدل عند المحدثين المحدثون لا يتحدثون عن العدلية متى يتحدثنا عنه؟ صحيح. في الشرط الحديث الصحيح ما, ما هو الحديث الصحيح؟ متى سنده؟ بنقل عادل الضابط عن مثله عن مثله من غير شذوه لا العدل هناك ليس هو العدل هنا العدل عند الفقه هو المقصود هو المتحدث عنه في عام الشهادات إلى إن بغي أن تتوفر فيه شروط قال العدل حر أول شروطه الحره احترازا من العبد فليس عدلا عند الفقهة مما أنه ليس عبدا لا تقبلوا شهادته خلافا للعدل عند المحدثين يقبلون رواية العبد حرون وهي في أشياء آخر ذكورية فهي فيها شرطها شرط الحرية وشرط الذكورية وطبعا الشرع قد أجاز شهادة النساء في مسائل أي شهادة النساء تجوز عندنا في غير الدماء في غير الحدود تجوز في مسائل الأموال قد قرار بنا فإن لم يكونا رجلين فراجل وامرأتان ولكن فاشل إذا تدينتم بنا أجنس في مسائل المال تجوز شهادة النساء تجوز في ما يختص بمعرفته النساء مثل مسائلنا الحامل مسائل الولادة شيء مرة تتولد فخرجت يعني قيل للناس لل لل لل لل لل لل لل بعد ذلك الولد ميت هل يريث أم لا يريث هل يصلى عليه أم لا يصلى عليه طبع كل ذلك وبنيهم على هل يستهل أم لا يستهل هل يولد ميتا أم يولد حيا فهل إذا وجد الحياة في النمات يريث ويراث وإلى ولكن إذا ولد ميتاً كان السحطة من يخذرنا بهذا لم يرأ فتقبلوا شهادة إلى آخره على كل حال المسائل المتعلقة بأبو الشهادة حر المسلم إذن حر جمعت شرطين الشرط الثالث لإسلام احترازاً من؟ فلا تقبلوا شهادة الوالية أيضاً عند المحدثين اشتريطونا الإسلام في في في الأداء أما عند التحمل فليس بي شرط ولا هدل حر المسلمون قد كلفاء هذا شرط شرط التكليف شرط التكليفة شفية البلوغ العقل ليس البلوغ ولكن بلغهم سطة حمق ما ينفعون بلوغه مفهوم إذن التكليف دائما عندما ترون التكليف تعلمون أن التكليف هنا شرطان العدل حر مسلم قد كلفا وعنه وصف الفسقي والحجر انتفا وعنه وصف الفسقي انتفا انتفا عنه وصف الفسق ليس من فاسق طبعا لأن الفاسق هذا قطعا ليس بعضي ما هو الفاسق ما هو الفيسك في اللغة؟ <تصفيق> هو الخروج الفيسك في الخروج لا لا لا يقول العرب فسقتي الحبّة الزرع الزرع حبّة الزرع تبغيث ويطمّ على التراب ثم تفسق ما تفسق فسقتي الحبّة ولذلك السعير لهذا الخروج استور اللي خرج عن اوامر الله ما ينبغي يخرج عليه فقيلوا فاسقا هل يسمى فاسقا من ترك المندوبات وفعل المكروهات هل يسمى فاسقا ما ما, ما هو المكروه ما طلب فعله طلبا ما طلب تركه طلبا ورجزي بحال هذا ها و بحال ايش ما عرفت شنو هذا دعاء تقعوا فيه اذا ما تعرفوه ها استفتاء رمضان <تصفيق> شنو قال لكم كرو لمن بعد العصر طيب مثلا صلاه النافله بعد العصر صلاه نافله بعد العصر بعد العصر ماشي عند غروب الشمس عند غروب الشمس حرام ولكن بعد العصر مكروه لقيتي شي واحد يصلي تقوى فاسق لماذا لانها لا طبعا فاعل الميكروهات وتارك المندوبات ما هو المندوب ما تعريف المندوب ما طلب ما طلب الشرع منا فعله طلبا جازما غير جازم لان ما طلب منا فعله طلبا جازما ايش هو واجب صلى طلب منا فعله طلبا جازما ولكن صلاة ثلاث صلاة ركعتين بعده هوين مثلا هذا من ذوب امم تحية المسجد هذا من دوب. من لم يفعل ذهب انه كلما دخل المسجد جلس م? ترك من ذوب ولما الناس العصر راه هو تيصلي جوج ركعات اشذاب فاعلم كوان هذه يذكرون أن ابن حزم الاندلسي هذا كان من كبار علماء المسلمين رحمه الله عليه هذا, هذا رجل ربيب بنعمه ابن uda ila كبر وزير يعني كبر وعاده عاده يعني لا يطلبون العلم همسالين ليش كثيرا من المرات الحامل للناس على التعلم هو الفراغ ما عنده خدمة ما عنده فلوس ما عنده ما يدير تجي تجي تقرأ تقول طبعا هذا هذا ليس قياساً متطرداً نأذكر مرة كنت في موريتانيا ودخلنا الواحد المحضارة حضارة الشيخ السلام رحمة السلام ودع الدود الله عليه حيث ما سرحت طرفك وشت الرمل على البصر في المسر تحت عينك تتبلك الرملاء اش غادير يعني حتى كان حت بغيتيش تقرا نتا معادي مع القرايه ما بغيتيش كاع تقرا قلت يما قاري والله لقيتها انت جس النهار يقول لك تيما غادي تقنط وما كاين دخلت هناك وكان معايا الدليل, الدليل واحد الصحراوي هناك لما دخلناه وتهوة وشاف ذكرمناه الهدوء ودخلت أهل بصم زيانة للنعاس فقلت كل له ليله يعني الطائب رأتي يقول بصم زيانة ما كين ما يشغلوا وحتي يقول لهم للنعاس ما كين ما يفيقوا ابن حسن دخل مرة فجلس فقاله مؤدبه قوم فصل لأركعتين فقام يصلي ركعتنا ثم دخل مرة ليصلوا على جنازة بعد العصر الملكية يكرهون صلاتنا في التحية الانسجيب بعد العصر قال اندلوس مالكية هو مرة المرة قل المؤدب جاء دخل القليس قال له نصلي لما دخل أراد أن يصلي فجاء دخل المؤدب له قل له يا فما فهموا منه هو تقول لي يصلي مرة ما تقول لي يصلي, يصلي. أنيف من ذلك فقاد اللوني على اعلام اهل الاندلس فدلوا على فلان فذهب في طلب العلم فكان هذا هو سبب في طلب حتى سارا عالم الاندلس فتن <تصفيق> الاندلس بالعلم بحتى كان يعقد المناظرات ما قدر عليه ملكه الاندلس ما قدر عليه احد فكانوا يستعينون عليه بالامراء تيطردوه وبالحزم اش اللي زاد لسانه كان لسانه واحد يعني ينتصر ويرى أنه ينتصر لله ورسوله ينتصر للسنة وينتصر للحديث والمالكية خلفوا الحديث وخلفوا كذا وتي بدأ عليهم بالمبيعار مالك والابن القاسيم ولا كل شيء عندهم مقدم ودرس الأبي حنيفة ودرس الشافعي وما ما خلت شيء واحد فأقام عليه الناس أجمعين وهذا قد يعني بغي أن ينتبه إليه الناس لا تكفر عليك المخالفين وأحيانا قد تكفرهم فيما نطعنا تحته لا المسألة وتقول شكل ما خيبة فعوة تقول مسألة فيها نظر لا يقول آه المسألة أغلط في أدك المجرم خمسين موضين بعد هذا ما كان وقع ابن حزم حتى جاءه أبو الوليد الباج وكان ذهب إلى المشرق ودرس العلم وهناك وأخذ يعني توسع بسبب رحلته فكانت تعقاد المناظرات له وليبن حزم يعني يظهروا هذا ومرة يظهروا ذلك وابن حزم مات رحمة الله عليه طريدا مات في بادية من بواد الأندلس أحرقوا كتبه وطردوه وفي ذلك يقول أبيته المعروفة المشهورة لما أحرقوا كتبه قال فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري ما يبدو زلي يسير معي حيث استقلت ركائبي وَيَنْزِلُ إِنْ أَنْزِلُ وَيُدْفَنُ في قَبْرِي هو يقول الملكي هناك دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري وإلا فاعودوا للمكاتب بدأتا رجعوا للجوامع تقرأوا فكم دون ما تبغون لله من ستري بغتوني تفضح بغتوني كذا الله دائر لي الستر نتشكل وممن شنع على أبن حزم الرحمة والله القاضي أبو بكر بن عربي نحن الفقه نخلل الطوفي هذا شيء كي لا يمل السامع والفقه هي في لبقناه يتنطل المغيب الأحكام حلال حرام تشوفوا الهلال جيوه 23 عزيز علينا نخلل الطوفي يكشي بسمك أبو بكر العربي القاضي المشهور من الناس الذين شنعوا على ابن حزن وقال لما ذهبت إلى المشرق وجدت, وجدت بدعة الباطنية الباطنية ذو غلات الشيعة غلات صفية اللي ولو إسماعيلية ولو دوروز خرجوا قعم الإسلام قال وجدنا, وجدنا بدعة الباطنية فلما رجعنا إلى ال إلى المغرب وجدنا بدعة الظاهرية وسمهم مبتدعة إلى آخره وذكر ذكر ابن حزم بكلام قبيح نقله عنه ذهبي في سير أعلى من نبلاء ولما أتاه أتى على آخره قال ما أنصف ابن حزمين شيخ أبيه في العين إن يا عيب شيخ بباك يا ذك صرت وقع أنت المذهب دياله ما عشبك وما, وما طيروا ليك وبدأ وكرا شيخ بباك يا ذك قالها قرى فما كان ينوي أن تقابله مثل هذا الكلام وصدق الذهبي رحمة الله يعني من خرجنا لاتش فالفسق والعدل وعنه وصف الفسق وعنه وصف الفسق انتفاع عن العدل وصف الفسق الفاسق ليس بعدل لا تقبل شهايته ولا تقبل روايته معناه ال ال انتفاع الفسق شرط عند الفقهائي شرط عنده المحدثين وقلنا ما هو الفسق الفسق هو فعل المحرمات وترك الواجبات هذا الفسق يعني فعل المكروهات لا يسمى فسقا وترك المندوبات لا يسمى فسقا شيء واحد ماتي ماتي ماتي ما تيصليش النوافيل ما تيصومش النوافيل ما تنقولين ترى رجل سوء لأنك ما تيصليش النوافيل لماذا؟ لأنه ترك ما يجوز له تركه وفعل ما يجوز له فعله المكروه يجوز فعله ولكن الأفضل الذي يفعل. نفهم كلام إذن الفيسخ يوصف بالفاسق من تعطى المحرامات وترك الفرائب ترك الواجبات الفاسق. لكن مع ذلك لا ينبغي التهوين من أمر المندوبات ولا من أمر القوهات كان العلماء يقولون المندوبات سياج للفرائب فإذا ذهبت المندوبة يوشك أن يخلص للفرع والفرائض سياج للإسلام فإذا ذهبت الفرائض يوشك أن يخلص للإسلام فإذن المندوبة سياج للإسلام أيضا إما بعدلين انتبدأ و ما وعنه وصف الفسقي والحجر انتفى وعنه وصف الفسقي انتفى وعنه وصف الحجر انتفى ايضا احتاج من من يحجر ومن, ومن يحجر علي صفن السفي والسفي السفي هذا تقدم لنا في يبلو تكليف وبقيه السفيه السفيه هذا ليس ليس هذا الفلا يمكن يدخل نشارته ولكن السفيه المدير ليس التصرف لا يحصل التصرف ما هو السفيه <تصرف> متخلف <تصرف> <تصرف> يا عن غير السفاه و ما هذاك المفلس ما كانش هذاك هذاك المفلس المفلس هذاك المفلس السفيه قالوا هو من لا يحسن الاخذر نفسه ولا عطاء لغيره السفيه عرفش يتصرف والملكية عندهم محترف وائر شويه السفه فنون و والسفه التبذير للاموال في شهوات ولذات حلال السفه التبذير للأموال في شهوات ولذات حلال ماشي حرام حرام دقاتي لماذا اشاهد اليفي بالذير في الحرام اش أما السافية قالوا والسوفاء التبذير هي الأموال في شهوات ولذة حلالة يعني أنت عندك 6000 درهم كانت تشريئ 5000 درهم أنت ليس سافية <تصفيق> ولكن إذا عندك 60 درهم في شريئ ب5000 درهم هذا لا يسمى فهي مسائل مسائل نسبية ولم يرا كبيرة يباشر العدل يشترط فيه أيضا أن يتحرز عن إتيان الكبائر والكبائر حلاش الزينة الكذب الغيبة شهادة الزور قتل النفس شرب الخمر السحر عقق الوليدين ها ترك الصلاة كل مليات شرك بالله <تصفيق> قلف المحصنات إلى آخره إذا فعل كبيرة من الكبائر فلا يكون عدلا ولا على صغيرة يثابر ولا يرى كبيرة يباشر لا يرى لكن رأى الله تعالى رأى <تصفيق> ولا ما شفنا بين درمين ما شفنا ولا على صغيرة قاله ولا يرى لأنه إذا فعل كبيرات من الكبائر ولم يطلع عليه أحد فهو عدل عندنا في الظاهر ولم نكنف إلا بما يظهر لنا لا ذكرى انسان وختيبا لكم زيان أنا لتنعرف الشيء لاحبا كتيبا لنا بزيان نفهم كلاب ولا على صغيرة من يفاور. لا يثابر على الصغائر لماذا؟ قالوا لأن المثابرة على الصغائر تصيرها كبائر وذلك كم يقولون لا كبيرة, مع لا, لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار هي صغيرة ولكن الإصرار عليها وإجامة فعلها يصيرها كبيرة إذا أولاد العدل حر مسلم قد كلفا وعنه وصف الفسق والحجر تفا ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يباشر يعني هل من السهل الآن في مجتمعاتنا في هذه القرون أن يوجد هذا العدل يرى يوجد لكن ها هو لا <تصفيق> يعني الى دريت كبيره لا فوق لي انت ماشي عادي درتي هذه الصفه كذبتي كذب انا كنت كدب صافي خليك حالتك انت يعني الان ومذ قرون صاروا هذا الشيء يذكرونه لكن عندما يذكرونه يقولون هذا عزيز المطلب تقريبا قول ما كاينش شي عاد بقيت جبنا ما واحد وقالوا إذن توقف العدل توقف الشهاية على مثل هذا الذي لا يكد من جد بسبب الحقوق أنت مثلا إنسان هذا هو الذي شاف شاف سرقة أو شاف كذا ولهذا شاف جوج شافوا هذا سرقة أو قتل أو شافوا كذا ولكن جيس كروب جوج الله العافيه هو اللي شاف او هو اللي حضروا هذيك الوصيه او هما اللي قالوا واذا لم يقطعنها اشنو هذا شاري الخبر شاري المتعات المحرم ولكن اذا لم يستشهد ضاع حق صاحب الحق فصار تفسير العلماء يقول انما المطلوب ان يكون سابقا في شهامته ان يكون عدلا يعني في الصدق صف الشهادان بنية على الإخبار والإخبار تطلب فيه الصدق إذا كان نتقل أنه لا يكذب نغضي الطرف عن الأمور الأخرى لأنه صار الآن لا يكاد إنسان يسلم من شيء يقدح في عدالته إما بعد ليني أو استفادة جماعة لم يكذب في العادة إذن طيب اكتفي بهذا في هذا المجلس سبحانك اللهم وبحمدك شلو أن لا إله إلا أن تستفعوك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين